لكنك آتيتني مالا فكنت أدائن الناس يستدين مني فلان أو يأخذ منه فلان بضاعة ويؤخر ثمنها له أموال عند الناس فكنت يا ربي أرسل عمالي ليتقاضوا فأقول لعمالي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 حط عني يوم القيامة اقبل مني يا ربي ما يتيسر من صلاتي ومن عملي وحط عني يوم القيامة الخلق عيال الله يعني مفتقرون إلى الله من العينة وهي الفقر وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله إن كنتم فقراء الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أرحمهم بعيانه انظار المعسر والتخفيف عنه يخفف الله تعالى به عن هؤلاء في يوم الفزع الأكبر هؤلاء يوم القيامة لهم أحوان إذا فزع الناس وقاموا من أجدافهم إلى ربهم ينسلون واقترب الوعد الحق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 هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض البيضاء يوم القيامة والناس في فزعهم وخوفهم المقسطون الذين يعدلون إن كانوا قضاة عدل وإن كانوا حكاما عدل وإن كانوا رؤساء عدل وإن كانوا ملوكا عدل الذين لا يقبلون رشوة لا ولا يميل في الميزان يمينا ويسارا لقرابة ولا لمحبة أو بغض لا يعدلون في حكمهم قاضيان في النار وقاض في الجنة ومن يعدل في حكمه عرف الحق فقضابه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 قد تعرض لها مغرض بأذى وهذا مظلوم يحتاج إلى نصره هؤلاء أقوام مباركون وجعلني مباركاً أينما كنت فلما كانوا في حاجات الناس كان الله يوم القيامة في حاجاتهم ومنهم يوم القيامة أقوام يخفف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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أغاضه صاحب أو رجل آذا أو زوجة أو ولد فكظم غيظا فلم يضرب ولم يقتل ولم يسل دمى لكن كظم غيظا من كظم غيظا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 بليلا منكسرا ترى ها ما وزارتك ترى قارون اين مالك تنظر الى الوليد بن المغيره اين ولدك الذي تفاخرت به يا ابى لهب اين عزك وفخرك تبت يدك التفتت اليهم جميعا ترى ملوكا عظاما قد دلوا وانكسروا وترى الأنبياء والمرسلين قد رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم ترى لهم عند الله تعالى مكانا وترى الصالحين تلتفت في المحشر فترى أقواما أحببتهم ولم ترى ترى الأنبياء ترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي تنظر إليه بعدما قرأت سيره وامتلأ قلبك بحبه فإذا الله يجمعك في المحشر معه إن يوم الفصل ميقات أجمعي يوم لا يغني مولا عن مولا شيء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 هذا الإيمان لما استقر في القلب بماذا أثر في عملك؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن استعدادنا للقيام من أجداتنا يوم القيامة وتهيؤنا للقاء الله وتزيننا للعرض على ربنا